السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عائشة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهدات المهديين وعلى من نستنى بسنته واحتدى بهده إلى يوم الدين أما بعد أولا بالنسبة لبناتنا الأخوات لما كنت في الإطارة لما اتصلوا بالتليفون عشان الأسئلة الأسئلة اللي برد عليها دي أسئلة من مرة اللي فاتت ودينا من لم الأسئلة للمرة اللي, اللي جاي فالله يكرمك انت تكلمت بأسلوب لا يليق تماما مش كونش معنا الاخوة ومش الاخواتها ما يفرعش بالبنت والولد انا دائما ما اقول ان البنات في طلب العلم احسن عندهم هم احسن من الصبيان افتر جدا بالبلمس انا درست فرع البنات ودرست فرع البنين يعني ان كان عندي في السنة تقريبا على مضارب مصر وخارج مصر 100 رسالة مثلا بالماجستير والدكتوراه بتكون 80% منهم بنات فأنا مفرشت أبدا طالب العلم عندي واحد نهيكي بقى إن حاجة تشتركوا بيانتوا لاتنين الولاد والبنات إن مستغربين نحن عرضه دي جالسة الرابعة تقريبا ولسه وصلين لغاية الحقيقة والمجالس هنخلص الكتاب ازاي احنا قدر اللي احنا خدناه بالاسئلة والمناقشات الفترة اللي فات تقريبا تعملها مجلسين احنا بنعد الكتاب تمام مجالس إلا أن كل ما دخلنا في مجلس جديد بنأثر بما أصلناه في المجلس السابق مش هتكلم كتيرا كل ما هتخلش في الكتاب التعليقات هتقل هتقل هتقل لغاية لما هتجأ أبواه هتنعدل فيها فصبر كويس ولو عندك سؤال بعته هنجاوم عليه مرة كي أما بخصوص الجزئية التي كنت تجرت من حديث زينب هذه الجزئية أوردها الشيخ رحمه الله تعالى عليه من باب القول المجاز في تأصيله لمجد المجاز بعض الطلبة اللي هو معوش نسخة الشيخ الفداني اللي عايز الجزئية دي هو كلام الشيخ على الحقيقة والمجاز شرح في خمس ورقات كلام الشيخ كلام الفداني شرح فيه كلام الإمام الشرازي في الحقيقة والمجاز أكثر من النقول وأكثر من الأقوال فيها فممكن أي حد معاه طبعا ممكن يصوراكم هذه الجزئة فقط خمس ورقات دول بس فيها أنا أتيت بهذه الجزئية من الكتاب على ساس الحديث يستشهد به عند القائلين في المجاز واستشهد به عند المانعين المجاز. فقلت قال المصنف والمصنف على الشرط الذي استطناه من اول جلسة او اول مجلس انعقد على انها حنكون التعويل على نسخة الشيخ الفداني لانه هو الاصل في عملية السند مفهوم قسم الشيخ الفداني بعد كده المجاز الى عرفي وشرعي ولغوي وقفنا ان هنا واما المجاز فانقسم الى لغوي وشرعي وعرفي ايضا اجمالا عشان ما نتقلش في التفصيلات منصف الباب الذي بعده العرف ما تعرفت العرب على نقله العرف ما تعرفت العرب على نقله واللغوي ما كان عند أهل اللغة والشرع ما ورد في القرآن أو سنة التقسيمات دي مهمكش في المرحلة الأولى الاستدلال عليها بقدر ما يهمك انها تقسيمات للمجاز عند القائلين بالمجاز ان كان القائلين بالمجاز يتراوح تقسيم المجاز بين اقل تقسيم تلاتة الى اعلى تقسيم عند سلطان العلماء 96 فهم الى الان لم يكن عندهم ضابط في تقسيم المجاز اصلا وده من الأمور التي رد بها علماء العصر المعاصرين كالإمام الشنقيت في كتابه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز له رسالة بهذا الاسم الشنقيت صاحب أضواء البيان وبالمناسبة كتاب المجاز لأبي عبيدة هو تفسير للقرآن الكريم دبهنا إليه ابن الكريم الشخص فيان هو تفسير لكن مضبوب اسم المجاز لكن هو تفسير للقرآن أصلاً وهذا ليس من, بطل... من باب اطلاق الحقيقة العرفية عليه مجازا كاسطلاح كلمة المجاز خلاص ومن من صار على هذا النهج اطلق المجاز على التفسير ايضا لما محمد محمد لكن اذا صنف عند تصنيف الكتاب لما تروح تسعى على الكتاب مش عايز تقول له مش هتروح تجيب تفسير القرآن لأبي عبيد مش هتلاقي كتاب الفسو باسم له هتلاقي كتاب مضبوع باسمه مكتوب على طرطه هكذا المجاز في القرآن الكريم عشان كده قال المصنف المجاز أبي عبيد ابن المثنى أنا بكرر لأن بعض الناس خلطت منهم الشيخ فداني. الشيخ فداني خلط بين أبو عبيدة قاسم بن سلام وابو عبيدة بن المثنى شيخنا الشيخ فداني مطغت عليه. فالصحيح إنه ابن المثنى صاحب الكتاب الذي هو من علماء الأدب. خاص طيب السؤال. هل المجاز واقع ولا غير واقع؟ المفهوم مما ذكر أي من الآراء أرجح؟ الأول لا مجاز ولا التاني وجود المجاز ولا الثالث أن الخلاف لفظي كلمة أن الخلاف لفظي يعني كلاهما حقيقة ولا أثر مترتب على التقسيم بين الحقيقة والمجاز. وكأن الذين أرادوا أن ينفوا التعارض بين الحقيقة والمجاز أرادوا أن يميلوا إلى الحقيقة أكثر من المجاز فالذي نميل إليه ونتعبد إلى الله به الا مجاز لا في اللغة ولا في الشرع لأن المجاز سبيل إلى تعطيل أسماء الله وصفاته وهذا السبيل منكر عند اهل السنه والجماعه بالاتفاق فنميل إلى قول القيم ونميل إلى قول شيخنا الشيخ الشنقيتي خلفا في كتابه منع جواز المجاز المنزل للتعبد والإعجاز طالب العلم لا يهمه من قضية المجاز في هذه المرحلة الأولى إلا القدر الذي أخذ فقط لأن ما الشيخ يتكلم في أصول سيتكلم أو سيأصر عليها في أصول الفقه بعد ذلك في ثلث الكتاب انتقل الامام بعد ذلك الى باب اخر وما زال الحديث مستمرا معه مع علم اللغة التي هي اصل في الدلالات كما قلنا والدلالات اصل في استخراج الاحكام والنظر بالدلالات يكون في الادله فطلب الدلالة يكون من الدليل وطلب الدليل يكون للدلال فلا يكون طلب الدليل ولا الدلالة إلا إذا كان هناك علم يسمى باللغة العربية ودلالات اللغة العربية فهذا السبب الذي وضع علم اللغة من أجلي في كتب الأصول نهيك إن في المقدمة قلنا يستمد علم وأصول الفقه وعلومه من ثلاث علوم منهم علم اللواء عربي باب بيان الوجوه التي تأخذ منها الأسماء واللغات باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات لم نتكلم عن اللغه قلنا اللغه هي عباره عن أصوات تخرج من فم المتكلم يعبر بها عما في داخله للسامع يسمعه السامع فيفهم منها مراد المتكلم طيب ماذا يخرج من فم المتكلم اسمحوا انها اصوات حروف الحروف يكون من خلالها كلمات الكلمات دي على نوعين عند علماء اللغة واضافوا لهم علم ثالث على نوعين إن كان الكلام يفيد معنى وثلاثه انضم ليهم ما لا يفيده معنى اللي هو المقصود به الكلام والكلم فالكلام يدخل فيه هيب الأسماء والأفعال والكلم يدخل فيه الحروف المجردة لأن الحروف المضافة تدخل في باب الكلام طيب النهاردة كراجل بيدرس أصول فقه طالب علم بيدرس أصول فقه وكلمنا كله بلغة عربية من أين أتت اللغة العربية؟ بعض الاخوة عشان نقول الصبر بعتلي ورقة شيخ انت لم تفصل في قضية القرآن اولا ام اللغة اولا لو صبرت حتجي لها باب اهو يعني لم نترك المجلس ودخل الكلام فيها اصبر بس انت لك تتمية معينة من المعلومات ما تحاولش تغير اكتر منها لو خدت اكتر منها دماغها هتو تصدقين دماغها هتو عشان تعتبر ترتب المعلومات خلاص وتعرف المعلومات دي لما يترتب حيترتب عليها في المجلس القادم ايه وازاي يرتبه يعني مسترتبه بس لان كلمة ازاي ترتبه ده حيتوقف عليه ازاي زي تتكلم بيه هتعرف تطلع ايه الاول وتأخر ايه ما فيش تبقى زي حالتنا كاننا مداب مداب كل حاجه وخلاص ما ينفعش انا احساكم افضل من ذلك والله حسيبكم يعني فقضيه القرآن اولا أم اللغة اولا اختلف فيها العلماء على الأيين رأي قال بأن القرآن هو الأول باعتبار أن القرآن كتب في اللوحي المحفوظ أنه سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم قبل خلق ادم ورأي ثاني قال أن اللغة هي الأول لأنه نزلت مع آدم عليه السلام قبل وجود محمد ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم الفصل الفصل فيما استدل به كل من الرايين في قضيه القرآن أولا لأن اللوح المحفوظ كتب في ذلك لحديث مسلم إن الله كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام وكان عرشه على الماء يدخل فيه اللغة والقرآن لأنه كتب فيها أن اللغة العربية ستكون مع آدم أيضا فاستدلال القائل المقرآن أوان هذا ينظر فيه هذه القضية ناقشها الإمام الصرصير الطوفي صاحب مختصر الروضة المعروف بكتاب البلبل في أصول الفقه له كتاب اسمه الساقة العربية هذا الكتاب تكلم فيه عن أصل وجود اللغة ومتى وجدت وكيف وجدت وكل هذه الأمور ناقش فيه هذه الأقوال وجمع فيه هذه الأقوال ورأيه الثاني الذي قال بأن نزلت اللغة العربية قبل محمد نقول نزلت مع آدم ومكتوب في اللوح المحفوظ قبل آدم أن القرآن موجود طب الفيصل إيه؟ الفيصل القرآن أولا من اللغة أولا باعتبار استخدام القرآن واللغة أم ماذا فقالوا استخدمت اللغة العربية اولا فتعلم آدم من رب العالمين كل اسم لكل مسمى باللغة العربية كما في حديث عبد الله بن عباس ان الله علم آدم كل اسم لكل مسمى بلغه العرب فكانت أصد اللغات وأنزل القرآن الكريم بعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي لم ينزل ولكن مصاحبا لدعثة فما بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالقرآن فإذا ذكر القرآن اولا أم اللغة اولا في صحة الاستدلال نقول القرآن لانه كلام رب العالمين وإن كان عربيا فالأولى به أن يستدل به ولا يستدل له القرآن يستدل به ولكن لا يستدل له فرق بالكلمتين كبير مفهومه ولا مفهومه لا يستدل إنسان بقاعدة عند العربية لصحة شيء موجود في القرآن لكن العكس وأفضل ما كتب في هذا الكلام رسالة الدكتوراه ونسبة البنات يعني للدكتورة خديجة الحديثي من العراق كانت وكيلة تعليم البنات هناك وكتبت الاستدلال بالحديث النبوي في اللغة العربية رسالة قيمة جدا سنة ستة سبعين وهذه الرسالة من الرسائل التي يعول عليها الى الان وضمت الحديث النبوي للقرآن الكريم لانك لاهما وحي فيستدلأ بالسنة النبوية على صحة اللغة فإن بابي أولى يستدل به القرآن أخر كتابي ورقة قال لكم بحث في هذا المضمار أين نجده أنا ما كتبت بحث مفردا في هذه القضية ولكن كان مقدما لكتاب عمدة الحافظ وعدة اللافظ أحد أبنائنا حقق هذا المخطوط شرح ابن مالك لألفية ابن مالك شرح ابن مالك على ألفية ابن مالك على ألفيته في مجلدين عمدة الحافظ وعدة اللافظ كتبت مقدمة حوالي من سبعين ورقة على أصول اللغة العربية فيه مما اتفق عليه كما قال ابن مالك أن من أصول اللغة العربية السماع عندنا زي أصول الفقه عندنا أصول اللغة من أصول اللغة السماع إيه السماع القرآن والسنة وما يسمع من اللغة لغة العرب قديمة ده حيجرنا إلى الباب اللي هنتكلم عليه مما تؤخذ الأسماء واللغات مما تؤخذ الأسماء واللغات كيف نعتبر هذا الاسم لهذا المسمى وكيف نعتبر هذه اللغة بكلامها وكلمها على ما وضعت له هذه قضية ناقشها علماء الأصول واستفيضت عند علماء الأصول هل الأصل في اللغة العربية النقل وصلت إلينا عن طريق النقل أم أن الاصل في اللغة العربية الوضع هذه المسألة هي المعنية بالباب إيه الوجه اللي أخذنا منه الأسماء واللغات أنت بتقول لي النهاردة دا كلمة دابة ما معناها تقول لي بعض القبائل العربية تقول دابة تطلق عموما على كل ما يدب في الأرض طب الزواحف دابة الزواحف لا تذوب في الأرض هل يطلقوا عليها دابة لا لا يطلقوا عليها دابة عند البعض كل ما سار في الأرض يسمى دابة لأن دب الأرض أي قطع المسافات فيها فدخلت فيها الزواحف الكلام اللي أنا بقوله له ده قصة منين أنا بقول لك ارجع اجيبوني المعااجم طب طيب المعااجم اللغوية منين هل انتقلت إلينا عن طريق النقل تعلم آدم عليه السلام من رب العزة عز وجل مباشرة ثم نقل لذراريه من بعده هذه اللغة ده معنى كلمة النقل مش معنى نقل نحن خدناه من القرآن نقل إلينا انت عارفين قصة آدم نزل قال للأرض إزاي ولا ولا بتقول الجنة في الأرض ها مشايخ جنة آدم في الأرض ولا فوق ها مشايخ هل لسه خضلنا ساعه ونص, ونص لما نزل آدم مع حواء بعد القصة المعروفة كما ورد في الأعراف اختلف العلماء في قضية الهبوط هل أهبطها جميعاً اثنين مع بعض ولا متفرقين ولما أهبطها جميعاً أو متفرقين اجتمعوا على أي بقعة من الأرض المهم يعني على هذه الخلفات موجودة في كتب التفسير التقي فكانت حواء تحمل ذكر وأنثى في كل بطن فيتزوج أنثى أولى من ذكر الثانية والعكس وكان إعمار الكون بما كان محرما أو بما هو محرم الآن وهو زواج المحارم وده كان السبب في إعمار الكون خلاص كان يخرج الذراري عند علماء الأصول فيقولوا كان آدم يعلم أبنائه اللغات ما تعلمه من رب العزة عز وجل بالذين قالوا بأن الأصل في اللغة النقل نقلت إلينا عن طريق آدم عليه السلام عن رب العزة هذا سند اللغة فلان عن فلان عن فلان الغات لما تصل إلى ابن آدم مش أقول قبيل وهبيل بقى زين كتب التفسير لدي إسراليات إلى آدم عليه السلام ومن آدم إلى رب العزة مباشرة لأن الآية وعلم آدم من الذي علم آدم رب العزة سبحانه وتعالى الزمخ الشري. صاحب الكشاف هو معتزل المعتقد امام من أمة العربية تعلم العربية ليقر قضية الاعتزال فوضع في كتابه الكشاف السم في العسل وضع فيه أصول المعتزلة وكتب كتابه القيم وأنا أسر أنه كتاب قيم لأن البغدة ما سد فيه كتز مخشري أسرار البلاغ فيه هذا الكتاب الذي وضع فيه الإمام الزمخشري كان وضع فيه سبب تعليمه لعلم العربية هو أعجم قال تعلمت العربية لأربع والاربع متفق عليها إيه الأربع كلام الله عربي كلام النبي عربي كلام أرض المحشر عربي كلام الناس يوم القيامة عربي والاربعه متفق عليها يعني الشاهد ان علماء العربية حتى المعتزل الذين أنكروا الحرف والصوت قالوا بأن الله يتكلم بالعربية فكيف تعلم آدم بالعربية كلاما ليس فيه حرفا ولا صوت وهذا من اثدالات الإمام ابن في كتابه الرد على المعتزلة في الحرف والصوت إن كان الله سبحانه وتعالى علم آدم العربية فكيف تعلمها آدم بلا حرف ولا صوت والأصل في اللغة أن تنتقل بالحرف والصوت مفهوم من ذا الناس أو الفريق الذي يقول بأن القرآن انتقلت الينا عن طريق النقل ذا اللغة انتقلت عن طريق النقل فريق آخر قال لا اللغة انتقلت الينا عن طريق الواضع مطوضع الإنسان في مكان يتكلم فيه بالعربية سمع العربية فأدها كما سمع العربية فوضعت له فأخذها فهذا معنى أن القرآن أن اللغة وضعت فكانت أصل وضعها بالوضع وفريق توقف في المسألة ولم يجب لا بنقل ولا بوضع ثلاث آراء بلما يقول لك ما هي الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات تولي على آراء ثلاثة الأول النقل عن طريق آدم ودرري الثاني الوضع الثالث التوقف في المسألة وفريق جمع من أهل العلم توقف المساله لا قال بنقل ولا قال بوقت تعال نشوف اهل الاصول ناقشوا هذه القضيه ازاي انا بديك بيان مجمل للعنوان عشان لما تقرا الكتاب ونعد بعض المسائل بمفهومة خلاص طيب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الاسماء واللغات اعلم ان الاسماء واللغات تؤخذ من اربع جهات من اللغة والعرف والشرع والقياس هذا لا ينافي ما قلناه في المقدمه ما قلناه في المقدمة تاصيل للعنوان النهارده اللغه موجوده وليس موجودة موجوده ناخدها منين كطلبه علم الاصول الفقه عشان اجيب دلالات الالفاظ التي سمعت فاما ان تكون دلالات لغويه عند علماء اللغه يا اما ان تكون دلالات شرعيه عند علماء الشرع قران وسنه وإما أن تكون دلالات عرفية تعارف أهلها عليها وإما أن تخرج هذه الدلالات عن طريق القياس على الخلاف في خلاف القدر الرابع دي تنفع بالقياس ما تنفعش لما اجي نرضى أطلق كلمة كلمة العلمانية أو العلمانية أقول لك إيه أصل الكلمة دي منين جاءت هذه الكلمة؟ تقول الكلمة دي أصلها من العالم لأن أصحاب المذهب لما ارادوا ان يعرفوا لنا هذه الكلمة قالوا هذه تطلق على جماعة تفتح على العالم فلما جنطقها أقول إيه؟ على القائلين بالقياس عالمانية عالمانية والمفرد فيها يسمى عالماني مش علمان عالماني تنطقها كده دول القائلين بالقياس طب اللي بيقولوا بعدم القياس قال لي لا اللي يقول بعدم القياس يرجع لما قلناه او اصلناه في العنوان تعالى بقى شوف اصلها عند اهلها كيف ينطقونها نرى في قاموس بطرس الياس قاموس الجيبي المعروف ده صوير الفرنسي العربي وهو رجل لبناني فرنسي من أصل لبناني عربي قال نفس الكلام التي ذكرت ثم ذكر هذه أول مرة كنا نسمع عن كلمة علمانية أو علمانية ست 1818 وعشرين تقريبا أول ما خرج هذا القموس قال نفس الكلام الأصل فيها قياسها على العلمانية وكذا وحتى كذا على عالم ونطق علمانية بالفتح نفس الطريقة إلا أن أن أي تنطق عند أهلها علمانية بالكسر أو علمانية بالفتح طب ليه عم شيخ قال لأن هذا عدوان عن القياس الصحيح طب ليه عدلت عن القياس الصحيح قال تسهيلا للكلمة طب ليه رحت لقضايا التسهيل قال لانتشار الكلمة فما من كلمة سهلة نطقها إلا وانتشرت بين عامة الناس فلجوا إلى قواعد التسهيل في الكلمات حتى تنتشر الكلمة رغم اعتبار كلمة القياس في الترجمة مفهوم؟ دي حقيقة إيه؟ استراحية؟ شرعية يعني؟ لا حقيقة عرفية رغم ان القياس قال لي غير كده ده معنى كلمة عرفية وقياسية وشرعية مفهومه يا ما النهارده النهاردة ما عنديش وجوء اخر منها اللغة غير كده لكن طبعا ليه المقدمة اللي قدمتها في عنوان الباب لما تختلف الدلالات دلاله عرفية مع شرعية مع كده مع كده مع كذا ايهما يقدم حرجع بال الاصول دي مثال اختلاف الدلالة اللغوية مع الدلالة الشرعية في كلمة الصلاة الصلاة في اللغة معنى الدعاء وفي الشرع مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. اذا اطلقت الصلاة فيعنى بها الشرع هنعرف ليه وليست اللغة طمنيني عم الشيخ مما اصلناه هذا يستدل له ولا يستدل به يستدل به، فالشرع يستدل به الشرع ثلاثة، ثلاثة أنواع قال شخصان الشرع ثلاثة، شرع منزل يستدل به القرآن والسنة، شرع منزل بنسميه كده وشرع مؤول وهو كلام أهل العلم في القرآن والسنة، كلام الائمه الاربعه كلام الائمه الكبار السوفيانين كذا كذا كذا، هذا يستدل له ولا يستدل به. لأن مهما على أصحاب هذا الكلام بشر يستدل له ولا يستدل به لكن ضاف شغل قيد كده قال ويحتج به من باب الفهم الفهم العالي دائما كلما تعلم يستند تبعنا الخطأ فيحق لك تقول قال مالك قال الشافعي قال أحمد قال كذا قال كذا خدنا في الأصول من معاني الأصل الراجح مش كده من يرجح الراجح صاحب الفهم الصحيح خلاص ولا أظن أن هناك أفهم من هؤلاء ولا عندكم وفي شرع ثالث ربنا عافينا وياكم اسمه شرع مبدل لا يحتج له ولا به جب سميه شرع مبدل في الأول قضية أن الألفاظ الشرعية أولى أم الألفاظ اللغوية قلنا الألفاظ الشرعية ليه لأن الشرع يحتج به ولا يحتج له المقدمة اللي في العنوان، فالوجوه التي تستقى منها الألفاظ والأسماء النهاردة هذه الأربعة التي ذكرت وهذه موجودة عند الأصوليين حتى بالخلاف الوارد في قديمة هل في قياس في اللغة ولا مفيش قياس في اللغة لكن عند القائلين قالوا يؤخذ منها لغات قائلين من القياس قالوا يؤخذ منها لغات ثم قال الإمام فأما اللغة نشوف بقى اللغة ده جزء من الحاجات اللي ناخد منها ها اسماء ولغات يا مشايخ معايا هيا لسه فاضل لي ساعه اهو ها ما تناموش بدري الله الكريم لسه فاضل لي ساعه انتوا تروحوا تناموا في... وتقعدوا بره قدام المسجد بالساعات خليكم فين شوي شويه اخواننا اللي قاعدين ورا اللي قاعدين البلكون دول يا مشايخ شمال اليمين ها طيب فأما اللغة فما تخاطب به العرب من اللغات تخاطب به أي انتقل الكلام منسد حاضر <تصفيق> ما انتقل به الكلام من متكلم الى متكلم له ده معنى كلمه تخاطب يعني انتقل الكلام من فم الى اذن خلاص وهي على ضربين ده كله عند مين عند علماء اللغه فمنهما يفيد معنى واحد فيحمل على ما وضع له اللفظ كالرجل والفرس والتمر والبر وغير ذلك كلمات الفاظ عند علماء اللغة لها معنى واحد متى اطلقت لا يتبادر إلى ذهنك إلا شيء واحد هي ما وضعت له خلاص في علم الأصول بنسميه ما دلت عليه لما أقول الرجل يبدل على من كان فيه صفة الذكورة مفهوم أقول الأنثى دل على ما كانت فيه صفة الأنوثة إبا اللفظة بتدل على ما وضعت له ابتداء خلاص ومنه ما يفيد معاني يعني في كلمات بتطلب ونفهم منها حاجة واحدة طيب كلمة الصلاة شو كنا يمين ولا كلمة الصلاة معنى واحد ولا معاني معنى واحد فقط احنا لسه بنقول الشرعية بتقدم على اللغوية تقول اتنين ليه ها اتنين مشايخ. معنى واحد فقط معنى واحد فقط خلاص طيب ما يفيد معاني وهو على ضربين احدهما ما يفيد معنى أحدهما ما يفيد معاني متفقة كاللون يتناول البياض والسواد وسائر الألوان والمشرك يتناول يهودي والنصراني فيحمل على جميع ما يتناوله اللفظ بضرب من الضروب أن اللفظ يطلق ويشترك فيه أكثر من معنى يعني أطلق الكلمة وتكون تحت الكلمة معاني تشترك في هذا المعنى الإجمالي أو اللفظ الإجمالي للفظه يسميه العلماء المشترك اللفظي وهو ما اشترك ألفاظه في معناه المشترك اللفظي وهو ما اشترك ألفاظه في معناه قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرؤ القرء طبعا هي مفرد لفظه الجامع القرو القرء بمعنى الحيض والقرء بمعنى الطه فالمعنيان يشتركان في لفظه عامة تسمى قرء هناك لها بعيدة عند اكراد العراق وموجودة عند العرب قديما بمعنى الهلال القرء بمعنى الهلال هلال شهر يعني معنى الشهر لكن المتعارف عليه او المشهور عند علماء اللغه القرء بمعنى الحيض او القرء بمعنى الطهر اشتركت لفظه القرء في المعنيين دول طيب ايه معنى كلمه اشتركت في المعنيين دول المشترك اللفظي مشتركة اشترك الله ما اشترك المعنى في افراده يعني القرء يحمل على الطهر والقرء يحمل على الحيض لما قول نرضى المطلقات تتربص بعد الطلق ثلاث حيضات صحيح ثلاث اطهار صحيح صحيح ده معنى المشترك اللفظي. خلاص هو اشترط شرط في المشترك اللفزي له تكلم عليه علماء الاصول ايه هو قال إن على سبيل الجمع ان كان اللفظ يقتضي الجمع أو على كل واحد منه على سبيل البدل إلا ما يقتضي اللفظ الجمع ان كان اجتمع في المعنى العام وهو القرء خلاص يبقى القرء بمعنى الطهر والقرء بمعنى الحيط او لم يشتمل هذا الجمع فيفرد بما كان بدلا له كلفظه الصلاه لفظه الصلاه عند اللغويين اختلفت معها عند الشرعيين قدمنا ايه ليه ايه الجملة بقى اللي اقدر اقولها هنا وهي مشترك لفظي لكن يقدم فيها معنى واحد وهو الصلاه لان المعنى الشرعي اصبح بدلا عن المعنى اللغوي كلمه الخمر لها معنيين الخمر معناها في اللغة كل ما خامر العقل يعني خامر غطى ومعنى الخمر في الشرع شراب مخصوص مسكر طب لما تطلق الخمر حرام ها أخصد بيهاني في يوم كل ما خامر العقل يدخل فيه الخمر طب كل ما خامر الشيء الستاره تختمر أو تخمر الحائط أم لا يبا كل ما غطي بخمار تسمى هذه عملية عملية خمر طب أنا عايز أقدم اللفظ اللي في الآية إنما الخمر والميسر الخمر ده هنا ايه الشرب المسكرية المعهود ليه لأن هذا المشترك اللفظي استحال فيه الجمع في معنى واحد فأصبحت المعنى الشرعي فيه بدلاً أو عوضاً عن المعنى اللغوي الذي كان فيه حكاية نحن نقول يحتج به ولا يحتج له لتقيب أفهام لكن عايزين جملة أصولية بأن طلبت أصول فرغم أنها مشترك لفظي موجود بين علماء اللغة وعلماء الشرع إلا أن الأصل فيها أنها أصبحت بدل لتقديم المعنى الشرعي بدل اللغوي طيب في حالة البدل هل بيعتبر بالمعنى الاول المبدل لا يعتبر المبدل ليه؟ لان لو اعتبرناه لا احتمل افراده معناه دخلنا في النوع الاول في الاول رجعنا تقليل المعنى الاول خلاص كلمة بدل استعاضه عوضنا ده بدل ده شلنا حاجة وحطينا حاجة تانية ففي حالة البدل المبدل ده لا معنى له لا يلتفت له متى يلتفت له بقرينا بدليل هذا هنا معنى كذا فليضربنا بخمورهن على جيوبهن ليه ان هنا المعنى اللغوي ها؟ عشان جيوبهن في قرينه عند السياق اسمها النص قرينة النص الجيب قلنا فتحة العنق فخمار فتحة العنق خلاف الخمر المعهودة المسكر فعدنا على المعنى للمعنى الثاني فأصبح البدل هنا المعنى اللغوي والمبدل المعنى الشرعي خلاص يبقى بانتقل من معنى لمعنى بقرينا خلاص يا مشايخ طيب إلا أن يدل الدليل على أن المراد شيء بعينه فيحمل على مدل عليه الدليل كقضيه الخمر والخمار والثاني نحن لسه متكلم في ما يفيد معاني بقى. لو اللفظة وضعت فادت معاني فالنوع الأول الضرب الاول, الأول ما يشترك أفراده في معناه وما يكون أحد أفراده بدلا عن الآخر في المعنى طيب الضرب الثاني ما يفيد معاني مختلفة كالبيضة تقع على الخوذة وبيضة الدجاجة والنعامة والقرء يقع على الحيد والطهر فإن دل الدليل على ان مراد به واحد منهما بعينه حمل عليه طيب ما الفارق بين النوع الاول والنوع الثاني اشتركت الالفاظ في معانيها في النوع الاول فجمعناها أفضل. أفضل. فضل. اشتركت المعاني في هذا اللفظ العام فوضع له طيب المعنى الثاني اشتركت أيضا الألفاظ فوضعت له في الأول شرط الشرط إما أن يجمع وإما أن يكون بدلا في الثاني واحد, بس. واحد بس. فإن كان اللفظ احتمل معان دمعت في اللفظة كان من الضرب الأول أو بدلت لفظة بلفظة كانت في الضرب الأول في الثاني اشتركت الألفاظ في اللفظة العامة التي وضعت كعنوان عليها لكن ما احتملت غير هذه الألفاظ فقط ياه الإمام اتى بالبيضه قد تطلق على الخوزة وتطلق على بيض الدجاجه وبيض النعامه والقرء يطلق على الحيض والطهر فان دل الدليل على ان المراد به واحد منهما بعينه حمل عليه لما اتكلم على القرء طهر وحيض عامة كده كالوى عربية وردة طبك كحكم شرعي مش تقين خلاف من اهل الفقه في عدة المرأة المطلقة ثلاث اطهار وثلاث خلاص والبعض رجح مثلا اللي رجح حيضات قال لي ايه دع الصلاة ايام اقرائك مش كده يعني قال القرؤ هنا معنى ايه الحيض فده استدلال عند قضية الاستدلال وتحديد معنى على معنى اخر بنخش في الضرب التاني بنسميه ايه ده في اللغه ها تقويه الدلاله بقوي الدلاله على اخرى عندي معناها في اللغه دي ودي حيض وطه طب اي الدلاله هاسيبه بقى يعني تبقى العده بتاعتي ثلاث حيضات ثلاث اطهار زي ما عايزه ولا لابد لها من فتوى يبقى بقوي دلاله على دلاله الذين قالوا بان القرء بمعنى الطهر. استدلوا بنص حديث آخر. دع الصلاة أيام أقراءك. أيام القرء ده اللي يكون فيه دع الصلاة. متى تدع المرأة الصلاة؟ في الطهر ولا في الحيض؟ يبقى ده حيض. كده كده لي فإن دل الدليل على المراد به واحد منهما واحد من المعنى من الاثنين دول أو من الثلاثة يعني حمل عليه. وإن دل الدليل على المراد به أحدهما ولم يعين لم يحمل على واحد منهما إلا بدليل إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر لو تساوت الدلالات إيه اللي خليك تقدم الحيض على الطهر دي لفظة احتمالها أهل العرب ودي لفظة احتمالها أهل العرب قوي على دي ليه شبعنا خدت دي شبتت دي يوم الخلاف اللي دار بنده منكم على قضية الأخذ من اللحية قلنا قضية الإعفاء لغة مشتركة عند العرب بين التركي توفير وبين القص. دي لي قلت له التوفير أولى طب ليه قلت لك بعدين حنلمس القضية لما نخش في الكتاب حنلمس القضية أنا مخدش من الحيط هو هذا هو الهادي آه بس أنا عادي فاهمك بتيجي منين لما تسمع كلام من أهل العلم توقف معاه مفيش عالم يا ابني بيتكلم كلمة كده بيفت بيها هو غير دين مش بحدش مأجور المأجور بيعرف تقول فلان بعينه ده مأجور وطبع ما أكثرهم دول معرفون بالعين كده فلان وفلان وفلان يعني من فضح الله عز وجل لهم علمهم من بين الناس خلاص لكن بعالم دين وعلم بين اهل العلم انه اهل ديانة ويفتي بامر معين يبقى اولى يعني انت راجل لان عندك قدر على الاتهاد التمس على العزم ما تشعرش بيه قلت لك ساعتها قويت دلالة الاعفاء بمعنى الترك على دلالة الاعفاء بمعنى القص ليه فكلاهما من لغتين العرب دي لغة عند العرب سابتة ودي لغة عند العرب سابتة والحديث وعف اللحة فلما يقول لي جواز الترك جواز الاخذ جواز الوفرة إبقى ده وارد وده وارد مفهوم؟ هتقوي دلالة على دلالة هتقول لي قلتها ليه؟ هم بكلم وصول دلوقتي إيه اللي خليه قوى الدلالة لازم يكون في عند دليل بقول لي هنا الدلالة أقوى من هنا مفهوم؟ فمش هقوي القرق بمعنى الحيض على القرق بمعنى الطهر إلا بنص يصل في القضية فال أو بقول كان إجماعا كان قياس بدليل زمال وإن دل دي على أن مربه أحدهما ولم يعين لم يحمل على واحد منهما إلا بدليل إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر دلالة يعني دلالة أول مش أولى من دلالة الثاني ولا أكس ولا دلالة الثاني أولى من دلالة الأول وإن لم يدل الدليل على واحد منهما حمل عليهما وقال أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة لا يجوز حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين بخلاف جمهور الجمهور جمهور المتكلمين أو الشافعية أو جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا أن يحمل اللفظ على المعنيين فلو افتيت للمرأة ثلاث حيضات جاز ولو أفتت للمرأة ثلاث أطهار جاذ فكلاهما جائز، وخرج بعض المعتزلة وقال لا جوز وقال أبو حنيفة بأنها لا يوز بد من التعيين لأن الكلمة إن أطلقت يراد بها معنى وإن اشترك فيها معنى آخر فالمراد عند القائل كلمة واحدة منها وجب على الفاصل بين الآراء أن يعين هذا القول بقول أبو حنيفة وبعض المعتزلة نحى إلى هذا النحو فصل وأما العرف الثاني بقى في اللي بناخد منه اللغة وأما العرف فهو ما غلب الاستعمال فيه على ما وضع له في اللغة بحيث إذا أطلق سبق الفهم إلى ما غلب عليه دون ما وضع له كالدابة نعم في أب فصف أب رغم على والدليل على جواد ذلك أنه لا تنافي بين المعنيين واللفظ يحتملهما فوجب الحمل عليهما كما قلنا في القسم الذي قبله دي رد مين رد الشرازي أو المتكلمين أو الشافعية على بعض المعتزلة وأصحاب أبو حنيف فاصط وأما العرف فهو ما غلب الاستعمال فيه على ما وضع له في اللغة بحيث إذا أطلق سبق الفهم إلى ما غلب عليه دون ما وضع له وضع في الأصل لكل ما دب الحقيقة العرفية للأسماء واللغات تؤخذ مما تعارف عليه الناس مما تعارف عليه الناس وعندي هذه الحقيقة على أنواع الحقيقة بمعنى الطريق الذي نصل به إلى اللغة والاسم عند بعض المصنفات اسمها حقائق الأسماء واللغات البعض الآخر وجوه الأسماء واللغات كتب أخرى وصول الأسماء واللغات كل هذه أسماء أو عناوين لمباحث وحدة معروفة فاصطلحها عندها الفن يسموها بالحقيقة العرفية حقيقة اللغوية حقيقة الشرعية حقيقة القياسية يعني الطريقة التي أخذت منها هذه اللفظة التي نتحدث عنها فعند العرفية قالوا أن العرفيه هي ما تعارف عليها الناس من انتقال في استعمال كلماتهم بهذه اللفظة كلفظة الدب إذا أطلقت عرفا فأهل العرف يقولون كل ما دب على الأرض يسمى دابه فيدخل فيها بني آدم بني آدم كلهم الإنسان الإنسان دابه يدخل فيها في هذا المعنى العرفي لأنه يدب على الأرض فكل ما يدب على الأرض يطلق عليه عرفا دب، لأنه يحصل منه عملية الدب على الأرض ثم غلب عليه الاستعماله في الفرس جن فترة من الفترات عرفا كانت تطلق على الفرس وهي المراد به فيما كان قبل البعثة كانت العرب لا تعرف من الدب إلا الفرس وهذا لكثرة اهتمامهم بالخيل بغية الحروب عشان الحربك لا يقوم إلا عن الفرس مفهوم؟ والغائط وضع في الأصل الموضع المطمئن من الأرض الغائط نعم أصله في اللغة العربية وضع للمكان المنخفض ومن حوله تلال يعني مكان منخفض ممكن يكون مكان منخفض سهل وهو الذي يلقب بعد ذلك بالوادي وهو المكان المنخفض بين الجبال يسمى وادي طبعا هذا يسمى غاد طب ليه استعاروا علماء اللغة على المكان الذي يغوط فيه الإنسان على ذلك قالوا لأنه يطمئن في وضع البراز فيه مش بيطمئن عشان بيحويشه لا هو بيطمئن لألا يحصل من ورائه نجاسة من هنا جاءت الكراهة عند الأئمة الأربعة للبول في المكان الصلد لنكتبول في المكان صلد على حائط طبعا دي مش من خارم المرؤة دي من موت المرؤة وتفعل تقييبا في اليوم مئات المرات دي ترى أناس كثر ينزلون من سياراتهم ويتقبلون بقبله لحاءه ويتبولون فهذه فعلة منكرة لا باب خوال المرؤه فقط ولكن باب الكراهه الشرعيه لان رذاذ البول سيعود على صاحبه حتما لا محاله فسمي الغائط غائطا لان الانسان يطمئن الى وضع النجاسه فيه فلا تخرج منه خالص وحتى استعير عند علماء اللغة. المكان كله يسمى غائط من وضع ما يغوط فيه الإنسان فيه عشان كده أوجاء أحد منكم من الغائت ما استعربها العرب معروف مش هيجيه نص برأس ويارب ما يطلق حيسم عن كنان بكفين كان بيقضي حاجاته مفهوم؟ طيب والغائت وضع في الأصل الموضع المطمئن من الأرض ثم غلب عليه الاستعمال فيما يخرج من الإنسان فيصير حقيقة فيما غلب عليه فإذا أطلق حمل على ما يثبت له في العرف من العرف وأما الشرع فسط وأما الشرع فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة بحيث إذا أطلق لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع كالصلاة اسم للدعاء في اللغة ثم جعل الشرع اسما لهذه المعروفة أي الصلاة والحج اسم القصد هذا في اللغة ثم نقل في الشرع الى هذه الافعال فصار حقيقة فيما غلب عليه الشرع فاذا اطلق حمل على ما يثبت له من عرف الشرع من عرف الشرع بعض العلماء قسم العرف فقال عرف عند الشرعيين هي المعروفة بالحقيقة الشرعية وعرف عند الاصطلاحيين هنتكلم في الاستراحيين بقى ليه عندنا في الأصول دليل اسم العرف، والعرف عرفان، عرف عام وعرف خاص، عرف عام وعرف خاص. العرف العام هو ما عم جميع أفراده، والعرف الخاص هو ما اختلف أفراده فيه إلى أجزاء، جماعة تعرف على شيء وجماعة أخرى لم تتعارف على هذا الشيء. عندنا في الفقه دلالات عرفية خاصة مثلا بالصناع نسميها دلالات الصناع وكتب فيها محمد بن علي الحنفي الدلالات الصنعية والدلالات التجارية تم مجلدات عشان يخذ الألفاظ اللي استخدمها الصناع والتجار ويقول لدي تعارف عليها الناس ازاي يا فقيه لي لعليها حكم شرعي بنسميه في علم الأصول الحكم عن الشيء فرعاً تصور الشيء فمنها صنعة الطب عندي دلالات طبية لما يجي نارضه يقولي الاستنساخ الشيخ مش مفروض عليه يعرف الاستنساخ معناه ايه فيجي بالطبيب يوصف له الاستنساخ يقول له اللي انت بتقوله ده حلال اللي انت بتقوله ده حرام فالحكم عن الشيء فرع عن تصور الشيء تبا تصوروا منين قد يتصوروا بالدلالات العرفية، كما تكلمنا على لفظ علمانية او علمانية بعض أبنائنا يستغرب شيء في تنطقه علمانية دي غلط، وعلمانية غلط أصل علمانية تقول لي أصل مش علمانية، أصل القياس علمانية آه، لكن علمانية لغة تنطقها شكل، تنطق بالكسر او الفتح، يقول لي ده سبيل لصحة نسبة العوام العام فكرة كلمة علمانية دي من العلم لا مش لصحة نسبة العوام دي اللي ما كان في قانون تسهيل اللغة فعندي قواعد في تسهيل اللغة بتقول لي كده العام وتفهم شيء ايه نفهم العوام ان اصل الكلمه دي مش من العلم ولكن من العالم والعلمك اللي بيقول اصل كلمة من العلم فاهم ان هي من العالم لان العلم والعالم عندهم شيء واحد ولكن هو اراد ان يلبس على الناس حقيقة ليس فيها ليست في اصلها فقط فالعرفيات بتأخذ من أهلها أهل الصنع على مجل نارضة بتكلم على مصطلح اسمه الاستشراق اسمه الاستغراب تغريب المستشرقون هقول لك عندنا بنسميه كذا ولا عندهم بيطلق عليه كذا هم بيسموه اي عشان لما يحكم عليهم احكم من لسانهم هم نهيك كل المصطلحات التي دخلت على المسلمين قد يكون لها أحكام فقهية وقد لا يكون لها أحكام فقهية لكن اعتبار هذه الأسماء دليل على الحكم على مسمياتها مش أضرب لكم عن مسمى إلا إذا تعلمت معنى الحكم معنى الاسم إيه الاسم معناه إيه بسوي إيه هو ده ينفع ولا ما ينفعش يجوز ولا يجوز مفهوم؟ فما يرد بعرف الشرع عرف أهل الشرع كل ده بيسمى حقيقة شرعية المعنى الشرعي لكن في التفصيل جاز عند البعض أن يطلق هذا عرف الشرعيون وهذا عرف اللغويون وهذا عرف كذا وهذا عرف كذا جاز للتفريق كما فرق في كلمة الصلاة بين الدعاء وبين مجموعة من الحركات هل ليه عرف خاص وهذه ليه عرف خاص أيضا مفهوم طيب ومن أصحابنا من قال ليس في الأسماء شيء منقول إلى الشرع بل كلها مبقات على موضوعها في اللغة فالصلاة اسم للدعاء وإنما الركوع والسجود زيادات أضيفت إلى الصلاة وليست من الصلاة كما أضيفت إليها الطهارة وليست من الطهارة وكذلك الحج للقصد والطواف والسعي زيادات أضيفت إلى الحج وليست من الحج فإذا أطلق اسم الصلاة حمل على الدعاء وإذا أطلق اسم الحج حمل على القصد وهو قول الأشعرية والأول اصح قول والأول أصحى والدليل عليه أن هذه الأسماء إذا أطلقت في الشرع لم يعقب منها المعاني التي وضعت لها في الشرع فدل على أنها منقوله في اللغة فدل على أنها منقولة كلام الإمام ومن أصحابنا من قال ليس في الأسماء شيء منقول إلى الشرع، يعني الأسماء توضع على أصل علتها على أصل حقيقتها. ده رد على مين؟ على القائل بالمجاز، الله ينور عليك، الله يتمك. على القائلين بالمجاز، إن كان الاسم الذي وضع للمسمى أصل باق على أصله، على أصل حقيقته، فإن باب أولى لا يعدل إلى مجاز. أصلا طالما أن له أصل من أصحابنا من قال بذلك ورغم أن الإمام يختلف مع الأشعر في هذه الجزئية إلا أنه من كرمه ومن أدبه في الخلاف قال ومن أصحابنا وعينهم الاشعريه هم الذين قالوا بذلك وهذا باب عند الأشعر حتى لا يدخل في قضية الأسماء والصفات ولا يعدل به ردا على التمثيل والتشبيه والتعطيل فالأشاعر ردوا على هؤلاء الفرق بكون أن أصل الأسماء التي دلت على أسماء الله وصفاته الألفاظ التي وردت في القرآن والسنة باقي على أصلها على حقيقتها ولم يعدل بها إلى غيرها وهذا رد ضمن على ما أخذوه الأشاعر من اعتقاد في تأويل صفات معينة لكن لما يصل الأمر إلى قرية نفي الصفة من الأصل رجع الأشعري إلى أصل الكلمة وأصل اللفظ وقال الأصل باقي على خلقته ما هو حاجة من حاجتين اتنين يأما أعطل الصفة أو أمثل الصفة أو أشبهها دا نحية أو أضع الصفة كما هي ولا أعدل عنها فقالت الأشعر لا يعدل عنها لهذا السبيل سبيل النفي تعطيل أو التشبيه أو التمثيل فالأصل عليه على ما هو عليه المذهب العقدي عندهم جرهم أن يؤصلوا هذا في المذهب الأصولي أيضا حتى يؤصلوا هذا الكلام على مبنى عندهم في أصول الفقه أهل السنة والجماعة ترد على الأشاعر بهذه الجزئية فيقولوا إن كان هذا الكلام للمعتزلة النفاء والمعطلة ولات المعتزلة او الممثلة والمشبهة فإن باب اولى يكون للمأولة لان التأويل خروج باللفظ عن المعنى الذي وضع له الى غيره هايقول لا انا مخرجتش عن المعنى انا أثبت اليد لكن قلت في معناها في خروجها من السياق ان لها معنى اخر فلم انكر وجودها اصلا ولكن أولتها واللغة العربية تحتمل ذلك نقول تأويل اللفظ عن معناها اشرك في معناها معنى آخر فأصبح لفظ اليد لفظا مشتركا لا لفظا مفردا والأصل عندنا في الأصول أن هذا لا يجرى في الآيات التي كان فيها صفات وأسماء بالاتفاق مفهوم؟ والدليل عليها أن هذه الأسماء إذا أطلقت في الشرع لم يعقل منها المعاني التي وضعت لها في اللغة فدل على أنها منقولة فصل إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى وفي العرف لمعنى حمل على ما ثبت له في العرف لأن العرف طارئ على اللغة فكان الحكم له عند تعارض الحقائق نعم حاضر خلاص مش سحبت الكلام <تصفيق> عند تعارض الالفاظ في تطبيقها على معانيها ما نعرفه معنى لغوي اللغه هي اصل والعرف مكتسب عارض فالاصل هو ايه هو الثابت الذي كان اصلا في تناقل التخاطب لكن ما تعرف عليه الناس كان عارضا جاء مستجدا مستحدثا عن الناس طيب في استعمال الكلمات يقدم اللغة الألفاظ في اللغات ولا الألفاظ في العرف قالوا في العرف ليه لأن هذا ما استقر عليه اللغات في الأخير الأصل في تداول اللغات فهم ما يطلق فهم ما يطلق فان كان فهم ما يطلق قديما شيء وحديثا شيء اخر يقدم ايه على ايه الجديد لان الجديد بيساعد على انتشار اللغه مثال وقع ابن المقفع في العراق لما دخل بغداد فتجمع عليه القوم فقالوا وقعت اللغه باستهزاء ابن مقصف ده معروف مين ابن مقفع تعرفينه معروف طبعا فقال ابن مقفع جملة ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على غيري افانقعوا عني هذه الجملة لها معنى جديد ما لكم تجمعتم علي كتجمعكم على غيري انتشروا عني المعنى الجديد هو المفهوم المتداول والمعنى القديم معنى لغه اصيل لكن غير مفهوم غير متداول لماذا لن يستخدم النهاردة اقول له واحد ما لكم ما لكم تكأتتم على غيري افرانقية عني تقول واحد افرانقية عني حولك ايه فما فهم من التخاطب حديثا أو لا بما كان في الاصل مستقر لان الاصل تداول اللغة يقول لي عم الشيخ هنقدم العرف المتعارف عليه حديث على ما كان قديما في الاصل اه لأن الأصل استعمال اللغة اللغة لن تستعمل إلا بما استجد لها عشان كده يقسم علماء اللغة اللغات إلى عرب عربية عاربة وعرب عربية مستعربة اللي استعرب دخل في العربية وليس منهم لكن استعمل وصار له معنى وفي القرآن منه مثيلاته في القرآن كاستبرق كلمة ليس بالعربية سندس كلمة ليس بالعربية لكن استعملت بين العرب وودعت بين أهل العرب وكانت لها معنى عند العرب لما تطلق فاصبحت من العربية وإن كانت مستعربة في أصلها لكن عرفا اتخذت أنه من العرب وكتبت في قواميس العرب لأنها مستعملة لأن الأصل في اللغات الاستعمال وتندثر اللغة بعدم الاستعمال نرد كان في الإنجليز يقول لك لو أنت يعني تحافظ على لغتك مارسها برضو في العربي كده ممارسه اللغة دليل لحفظ اللغة مفهوم؟ طيب وإن كان قد وضع في اللغة لمعنى وفي الشرع لمعنى حمل على عرف الشرع لأنه طارئ في اللغة ولأن القصد بين حكم الشرع فالحمل عليه أولى احنا أخذنا اللغة والعرف طب لو تعارضت اللغة مع الشرع بقى نفس الكلام لا لان الشرع هو الجديد واللغة اصل القديم لكن ها لان الشرع يستدل به ولا يستدل عليه فيقدم الحقائق تقدم الحقائق اللغوية على العرفية على الاطلاق الا اذا دل دليل يقول هنا يقصد في الشرع المعنى اللغوي كلفظه الخمار <تصفيق> الشرع يا شيخ <عشيف>. نعم سيدنا تمام <تصفيق> والعرف يعمل به ما لم يخالف الشرع خلاص يبقى تقدم الشرعيه على العرفيه على طول الدوام ما لم يدل دليل على ان العرفية هي التي تقدم في السياق هنا مفهوم ده في اللغة وفي العرف وفي الشرع ايه قضيه القياس ايه قضية القياس في اللغة انا عندي القياس عند علماء الاصول رد فرع ليس له حكم لفرع له حكم بعلة تجمع بين الفرعين في اللغة عادي أطبق هذا التعريف في اللغة بقى أنا عايز معنى للفظة معينة هل أقيسها في اللغة العربية؟ زي ما قست كده علم العالمانية على العالم ها أنا معرفش أنية علمانية ولا علمانية ولا عالمانيه عادي ارجع عصها إيه فعندي ما ملاش معنى لأنها حقيقة داخلة على العربية ليست معروفة كلمة الصوفية طيب خلينا درويش شوي ها. كلمة الصوفية ليست بعربي لو بحثت عليها في كتب اللغة العربية كلها مش ليه واختلف أهل اللغة فيها على خمسة أصول قياسة هل هي من الصوف أم من كذا من كذا ذكرهم مش رسامة تيمية في كتاب في رسالة له اسمها الإسلام والفقراء أو الصوفية والفقراء الصوفية والفقراء ورجحوا علماء اللغة من المجامع حديثا أنها اصلها من كلمه تسمى صوفيا وتعني الحكمه عند الاغريق القدماء طب انا عايز اعرف لما انا رجح معنى كلمه صوفيا دي الحكمة معنى الحكمه معناها ايه هناك التخلي عن المباحات هم ولو كده من اكل وشرب ولباس وجماع وزواج وكذا وكذا بمعنى صوفيا عنده لو انا قست الصوفيه على صوفيا يبقى هاخد معناها من عند مين من عندها القياس خلاص هل تطبق الأصول علماء اصول الفقه طبقوا قضيه القياس في اللغه بهذه الصوره تعال كي نشوف الشيخ الايه او الامام ايه فصل وأما القياس فهو مثل تسميه اللواط زنا قياسا على وصف النساء وتسمية النبيذ خمرا قياسا على عصير العنب وقد اختلف أصحابنا فيه. قضيه تسمية اللواط بالزنا سموه الفقهاء اللواط زنا لإيجاد حكم شرعي له لبين الحد فلابد أن يقيس كلمة اللواط ما عندي نص شرعي يقول لي ما هو حد اللواط طب أنا عايز اجيب له حد عند نص الصديق اه لكن لما يتكلم عن النصوص الشرعية الأدلة يبعزوا القرآن وسنة قول الصحابة دي بتأخر شوي وهنعرف ليه في سنة الكتاب فقالوا أقرب ما يقال فيه الزنا لأنه علاج بشهوه في غير محله غير محله يعني بغير أمر شرعي حصل منه الشهوة وحصل فيه عملية الإلاج بغير نص شرعي بغير شيء شرعي أجازه أباحه فكلاهما واحد ولذلك بعضها الفقه قال في حد اللواط كحد الزنا من هذا الباب هذا من باب القياس عندي كلمة لواط ما عندي لها معنى شرعي عشان يطلع له حكم شرعي عليها إيه الأقرب لها العلة الموجودة الإلاج بالشهوة على إيه قالوا على الزنا خلاص العلاج بالشهوة في غير محله حكمه ايه قال لي حرام وهو ايه قال لي زنا طب ما عندي فرع تانيه هو له حكم وفي عله تجمع بينه وبين اللواط ينفع اقيس اللواط على الزنا قال لي آه ينفع تقيس اللواط على الزنا النبيذ على الخمر قال يقاس النبيذ على الخمر لوجود عصير العنب الموجود في الخمر فهل يطلق لفظ النبيذ على الخمر احنا اطلقنا لفظ الخمر على النبيذ لان كلاهما مسكر في الحكم الشرعي لكن في اللغة باه لما اجيشوا ازاز النبيذ اقول دي خمر ينفع قياسا قالوا اه لا لي بس لا لي تكي لي بس الله اهديك <تصفيق> قياسا على انه عصير عنب. طب هل القياس ده معتد به؟ هذا ما قاله الإمام وقد اختلف أصحابنا فيه في عملية القياس هل يجوز القياس في اللغة؟ ولا لا يجوز القياس في اللغة؟ فمنهم من قال يجوز إثبات اللغات والأسماء بالقياس وهو قول أبي العباس ابن سريت ابو العباس ابن سريت لأن بعض كتب بعض طلبة مرة كنا ندرس الكتاب ليتشاطب على أبي وكاتب ابن فبيت ابن عباس <تصفيق> قلت ابن الكريم الله كريمك هذا ليس ابن عباس هذا ابي العباس ابن سريت القادم معروف وابي علي ابن ابي هريره مش معروف معروف ابن ابي هريره هذا فقيه بغدادي معروف معروف بن ابي هريره وانهم من قال لا يجوز ذلك يعني فريقين فريق قال بالجواز وفريق قال بعدم الجواز الجواز مفاده ان تؤخذ اللغة واسماء اللغات عن طريق القياس وفريق قال لا تأخذ لا تجوز هذا الكلام وقال الإمام والأول أصح لأن العرب سمت ما كان في زمانها من الأعيان بأسماء ثم انقرضوا وانقرضت تلك الأعيان وأجمع الناس على تسمية أمثالها بتلك الأسماء فدل على انهم قاصوها على العيان التي سموها سدل الإمام بأن هناك من الأسماء التي كانت تطلق على مسمى معين انقرض الذي أطلق الاسم فانقرض معه الاسم وبقي المسمى فاضطر من عايش المسمى بعد ذلك أن يقيس اسمه على شيء عنده حصل قديما وتعارف الناس على هذا القياس قال هذا أصلا في تناقل اللغة عن طريق القياس فهذا جاءت فرجح قول الثاني الذي يقول بجواز القياس في اللغة وضم القياس في اللغة إلى العرف والى الشرع وإله مهنون القياس والعرف والشرع واللغة نفسها هذه أربع أوجه تأخذ منها الأسماء واللغات دلالات المسميات ودلالات الكلمات والأصوات التي تخرج من أفواه المتكلمين للسامعين لإراد ما بداخلهم أو لبيان ما في داخلهم مفهوم؟ أظن نقف لغتنا ندخل المرة اللي جاية بإذن الله تعالى في الكلام في باب الأمر والنهي مرة الجاية لا يوجد مرة الجاية إن شاء الله عشان بنتنا ما نتعرفش أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم إن شاء الله يعني أنتم معاكم من المسجد تصلوا على المسجد بإذن الله عشان تعرفوا بس إيه المعاد كما ذكرناه للتأكيد بإذن الله تعالى قبل ما نحضر نتصل بيه وعلى الشرط الموجود أذكر إخواني وأبنائي بقضية النقود التي تدفع المصاريف لأنها يصرف وينفق عليها من باب آخر على أسر عينت بالضبط لما أردنا أن نبدأ هذه الجلسات فهذا سيدفع في مجال آخر فسارع به حتى من باب تحصيل الأجر مع إدارة المسجد أقول قولي هذا والصفر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته